وإذا رايتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون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 يوفير الله لهم الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند وَالْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل, يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها